والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسكناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا يَئِنَّ نَبِيلَ الأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ, النشور كذلك النشور